أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعدرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورتوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليست على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما يوفقون حرج إذا نطعوا لله ورسوله ما على المحتلين من تبيل والله غفور رحيم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 راضو بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون